فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُونَ فِي قَوْمِهِ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ نَاهُ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 خير مردود ولما جاءت رسولنا لوطا سوئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصير وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم إِنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَعِيفِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَعِيفِ يَا أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ وَشِخِيكٌ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك تعلم ما نريد قال لون لي بكم قوة نواوي لن يصلوا إليك فاثر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إنما وعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء وامطرنا عليها حجارة من سجين من ضود مسومة عند ربك